أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق فمن لا يخلق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 اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون الهكم اله واحد الذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان